يا الله يا الله حبك لنا ملموس جميع الكون في حبك امارا من رحمتك خلي جناح الليل ما يسبق نهار حبك لنا ملموس جميع معلكم في حبك أمارا من رحمتك خليت جناح نحلال ما يسبق نهارا واصرار حبك من تدبرها سعيد لبك يا أقرب من الحبل الوريد بيك يا قد من الحزن الوريد يا الله يا الله <تصفيق> تفرح عند المقلوب يدق الباب في العنا اعتذارا تسعف إذا يحتار سهر العين لصلى استخارا تفرح إذا المخلوم يدق الباب في العين اعتذارا تسعف إذا يحتار سهر العين لصلى استخارا ووصيتنا بالحمد وإن نعمات لبيك يا أقرب من الحبل الويل لبيك يا سافر الموج الموج لا سافر البحر غشه الموج مد الكف داعي يا رب الموت راعي طاح والطافك راعي لا سافر البحر غشه الموج مد الكف داعي. الطف يا رب الموت راعي الطاح والطاف راعي إهدا البحار والفلك والخوف الشديد بك يا أجرب من الحبل الوريد بك يا أجرب من الحبل الوريد انت ابتلي ردي مقصر كان محتاج الاله با وانت الذي غطيت يا عسى الحج متبا انت ابتلي ردي مقصر كان محتاج الاله با وانت الذي غطي ذنبه يا عساي الحج متابه يا موجب الطاع لمصلحة العبيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبي لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا أقرب من الحبل الوريد